الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنى الصراط المستقيم Let Tássz köszönöm, Oh إلا حميما وغساقا جزاهم نفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا جذابا وكل شيء أحصينا